ولقد قُمْتَ أَنْتَ نُمُسْتَلْقِى تَم بفَوْقِ طُولٍ فَلْفِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَتُ نُسَمْبَ قَوْمِي رَبِّكَ له وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُغْرِيبًا وَإِنَّكُمْ ك أعمالهم إن. فاستقيم كما أوميت ومن تعب ما عليك ولا توق ولم ترك فتمساكم <تصفيق> النار وَأَنقِمِ الصَّلَاةَ تَنطَلِقُ مِنَ الْعُزْلَمِ مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ أَحْسَنُوا يريد واز فَلَوْ لَعْتَنَّ مِنَ yeah re ko pe anu mujhe ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين وَلَا يَنَزَّلُونَ مِنِّنَا إِلَّا مَا أَمَرْنَا بِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ رَبًّا وَكُلَّنَّ قُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِهِمْ صُلِبَانُ ثَبِتُ بِهِ فُعَادَكَ وَجَعَلْنَاهُمْ مِنْ وَاذِكْرَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ Inna amilun wa anfarun One <laughs> in... وَمَا وَفَعَ بِي وَفِي الْنَّاسِ